الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم رحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا بما يستخرج من الهدايات من قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون تحدثنا عن صدر هذه الآية السؤال عن الأهلة والجواب بأنها مواقيت للناس والحج وقوله مواقيت للناس فهذا لجنس الناس اللام تفيد العموم لكل الناس كما ذكرنا قبل لمؤمنهم وكافرهم فالله جعل الأهلة مواقيت فمن طلب التوقيت في غيرها فإنه يكون بذلك قد أخطأ ما جعله الله تبارك وتعالى ميقاتا للناس ثم أيضا قل هي مواقيت للناس إذا كان كذلك يا ميقات الحج والصوم ونحو هذا فما كان معتبرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو المعتبر في كل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وبيّن الحكم حينما يغم الهلال فإذا غم عليكم فاكملوا العدة ثلاث فهذه الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله شريعة أمية وهذا من كمالها أنها تصلح لكل زمان ومكان تصلح لقوم لديهم من الوسائل والآلات والعلوم والمعارف ما تقدموا به على غيرهم وتصلح لقوم لم يحصلوا شيئا من ذلك تصلح لأهل الحواضر والقرى وتصلح لأهل البوادي فالمعتبر هو النظر إلى هذا الهلال الذي يمكن لكل أحد قل هي مواقيت لا يحتاج إلى دراسة ولا إلى علم بالحساب ولا غير ذلك لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وأشار ثلاثا ثم قبض أصبعه يعني تسعا وعشرين وكذلك أشار بثلاثين فهذا هو الشهر ولذلك لا نحتاج إلى تكلف ولا نحتاج إلى كثير اختلاف عند دخولي شهر رمضان بين من يعتبرون الحساب ومن يعتبرون الرؤية فالقضية قد بينها الله تبارك وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج فكيف تطلب المواقيت بغير ذلك لا سيما أنها قضية شرعية فهذا واضح والحمد لله ثم أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى بعد ذلك وليس البر بان تأت البيوت من ظهورها لما ذكر أن الأهل مواقيت للناس والحج وكان من عملهم بالحج أن بعض العرب لا يستظل إذا أحرم ولا يدخل بيتا من بابه إن دعت الحاجه إلى دخوله وإنما من ظهره فقال الله تبارك وتعالى وليس البر تأت البيوت من ظهورها فهذه من موروثات الجاهلية فبين الله تبارك وتعالى أن ذلك ليس من البر في شيء ويؤخذ منه أن الشريعة وأن محاب الله تبارك وتعالى لا تؤخذ من موروثات الناس في عاداتهم وتقاليدهم ونح ذلك فيضاف ذلك إلى الله وينبغي أن نفرق بين أمرين بينما كان من جنس العادات وبينما كان من شرع الله تبارك وتعالى وهذه قضية يحصل بسببها كثير من التلبيس فإن بعض الطاعنين في الشريعة لربما يلبسون هذه الطعون بأنها موجهة لعادات وتقاليد وأن ذلك ليس من شرع الله في شيء كالحجاب الحجاب مثلا الذين يطعنون في شرع الله في الحجاب يقولون هذه موروثات من العادات لا علاقه لها بالتشريع فاضيفت الى شرع الله عز وجل وهذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح وهذه مغالطه وقل مثل ذلك فيما يتعلق بفصل النساء عن الرجال فالبعض يقول هذه عادات في بعض البيئات ليست من شرع الله في شيء وهذا الكلام غير صحيح فهناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى من الكتاب والسنة كما تدل عليه أيضا القواعد الشرعية والله تبارك وتعالى قد بين للناس ما يحتاجون إليه ففي مثل هذه القضية بين أن دخول البيوت من ظهورها ليس من البر والعمل الصالح في شيء من هنا ينبغي أن يعرض العمل على الشرع فإن كان موافقا له قبل وإن لم يكن موافقا له نظر فيه فما كان من العادات الحسنة فلا بأس وقد يكون من كمال المرؤات فمثل هذا لا ينكر لكن لا يقال إن هذا مما شرعه الله تبارك وتعالى فيفعل على سبيل التقرب إلى الله والتعبد نفرق بين هذا وهذا يعني العادات الحسنة نبقيها لا ننكرها لكن لا يعني ذلك أن يقال أن هذا تشريع هذا هو الدين هذا هو الذي أمر به الشرع ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة وليس البر بأن البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى كما قلنا ولكن البر بر من اتقى كما قدره بعض أهل العلم وقال آخرون ولكن البر يعني البار فأطلق عليه المصدر كأن هذا البار صار هو نفس البر من باب المبالغة لتلبسه بالبر ولكن البر من اتقى فدل على أن التقوى هي لزوم البر، وأن التقي هو الذي يوصف بالبر وأصل هذه اللفظه كما ذكرنا تدل على الاتساع ولهذا يقال للصحراء البر ومن أسماء الله تبارك وتعالى البر وذلك لسعة وكثرة كمالاته وأوصافه جل جلاله وتقدست أسماءه فهو واسع العطاء واسع الكرم واسع الرحمة واسع الجود واسع المعروف والإحسان إلى الخلق كامل الصفات من كل وجه وأيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى أن الناس يتفاوتون في هذا الوصف بحسب تفاوتهم بالتقوى تقف فلان بر من الأبرار، اللهم اجعلنا من الأبرار هذا يكون بحسب ما يتحقق للعبد من تقوى الله تبارك وتعالى، فهي قضية نسبيه يتفاوت الناس فيها هذا بر وهذا بر ولكن يكون بينهما من المفارقة والتفاوت كما يكون في مراتب أهل الإيمان والعبودية منهم من يكون في أعلى. درجات السابقين ومنهم من يكون دون ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإذا تحقق العبد بالبر انكف عن مساخط الله وأقبل على محابه واشتغلت قلبه وجوارحه بذكر الله وطاعته وعما خيره ونفعه فلا يصدر عن لسانه إلا كل معروف ولا يصدر عن جوارحه إلا كل معروف ولا يخطو إلا إلى معروف ولا يبطش بيده إلا وفق ما يحبه الله تبارك وتعالى وعندها يكون الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لاعطينه ولا ولئن استعاذني لا أعيذن هذا ولي الله حقا فهذه الأمور أيها الأحبة ليست بالدعاوى والنسب المجردة والألقاب إنما يكون ذلك بالعمل والإيمان والطاعة والامتثال كما يؤخذ من قوله تبارك وتعالى واتوا البيوت من ابوابها كما أن البيوت المعروفة تؤتى من أبوابها كما أمر الله وذلك هو سبب النزول كما عرفنا فمن باب الاعتبار والقياس أن من أراد أمرا فينبغي أن يسلك الطريق الموصل إليه الطريق الصحيح من أراد أن يحصل مطلوبا فعليه أن يتحرى أقرب الطرق التي توصل إلى هذا المطلوب فيأتي البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها أراد أن يخطب امرأة فليس بصحيح أن يتواصل معها من وراء أهلها بأي طريق من طرق التواصل ولا حاجة لأن يرسل إليها عن طريق صديقتها ورفيقتها أو نحو ذلك وإنما يطرق هذا الأمر من بابه الصحيح فيذهب إلى وليها ويكلمه بحاجته أما أن يبقى تواصل بين رجل أجنبي وهذه الفتاة ثم بعد ذلك تقع أمور قد لا تحمد عواقبها فهذا غير صحيح تؤتى البيوت من أبوابها وكذلك أيضا سائر الأمور المعنوية كما أن الأمور الحسية البيوت والأبواب تؤتى من هذا الطريق فكذلك سائر المطالب بما يوصل إليها إذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيسلك الطريق الذي هو أدعى للقبول هذا الإنسان يمكن أن تكلمه مباشرة إذا كان يقبل عنك وإذا كان لا يقبل فيمكن أن تكلم من يقبل منه وهكذا ما يتعلق بالمنكرات العامة فيسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى المطلوب فإذا كان المسلك يسبب زيادة في هذا المنكر وتفاقما له أو تثبيتا له فذلك لا يكون من طاعة الله عز وجل ويكون هذا الأمر بالمعروف هو في الواقع من المنكر فليس ذلك من طاعة الله ولا من محبه ومراضيه لأن المقصود هو إزالة المنكر فإذا عرف الإنسان أن هذا الطريق يؤدي إلى زيادته فلا يجوز له أن يسلكه وكذلك أيضا في ما يتعلق بالعلم إذا أراد أن يتعلم يأتي البيوت من أبوابها يذهب إلى أهل العلم من عرفوا بالعلم وكذلك أيضا يتدرج فيه يسلك ذلك بطريقة صحيحة حتى يصل إلى مبتغاه. إذا أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فيذهب إلى من يحسن ذلك ويقرأ عليه. وإذا أراد الإنسان أن يتفقه، فإنه يبحث عن فقيه يأخذ هذا الفقه عنه وقل مثل ذلك. ايضا في سائر الأعمال من المطالب المختلفة. فمثل هذا من شأنه أن يصل وان يحصل ولكن قد يخطئ الإنسان فيطلب الشيء من غير وجهه فلا يحصل له مطلوبه بل قد يحصل له عكس ذلك فهذه قضية يمكن أن ينتفع بها ومعنى كبير واسع أن نجعل ذلك سبيلا إلى كل مطلوب أن يطرق من بابه وأن يؤتى إليه من الوجه الذي يمكن أن يتحقق ذلك فيه وقت البيوت من أبوابها كذلك أيضا يأخذ من هذه الآية وقت البيوت من أبوابها لما نهاهم عن إتيان البيوت من ظهورها وأن ذلك ليس من البر أمرهم بضد ذلك وقت البيوت من أبوابها فهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة لا تقول راعنا وقولوا انظرنا وهكذا في مسألة التبني وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله قل فلان ابن فلان فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين تقول يا أخي وما يا مولاي زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان يقال له زيد ابن محمد فأحيانا لا يورى في اسم الأب أو ينسى مع طول الزمن فلما جاء هذا التشريع أمرهم أن ينسبوهم إلى آبائهم فإن لم يعلم الأب فعندها يقال أخي ومولاي هكذا في هذه الشريعة لا تطع الكافرين والمنافقين بعدها قال واتبع ما يوحى إليك من ربك لكن لا اشترط في كل تشريع حينما ينهى الله تبارك وتعالى عن شيء أن يؤتى بالبديل لكن يحسن أن يرشد الناس إلى البديل في باب الفتوى وفي باب التعليم وفي باب التربيح أن يرشد الناس إلى البدائل الصحيحة الرجل الذي جاء لبن عباس رضي الله عنهما وذكر له مهنته أنه رسام ف. ذكر له ابن عباس رضي الله عنهم الحديث في الصور إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلق فرض الرجل ربوه الرجل هذا له هوا فيه هذا مصدر الكسب عنده فرضى ربوه انتفخ غضب فقال ابن عباس رضي الله عنه ما ويحك إن كان كنت فاعلا ولبد فعليك بهذا الشجر والحجر ومال روح له أرشده إلى هذا البديل لكن على المؤمن أن يستسلم وينقاد لله تبارك وتعالى ولا يطلب بالضروره البديل في كل شيء فإن حصل فالحمد لله وأحيانا قد لا يوجد بديل صحيح في ذلك الوقت في ذلك المكان فعليه الصبر يعني من الناس من يطلب تمويلا صحيحا لا شبهة فيه فقد لا يجد في ذلك الموضع يقولوا ما البديل قال البديل الصبر وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا أمر بالتقوى فالتقوى واجبه والقدر الواجب منها هو الذي يحصل به فعل الواجبات وترك المحرمات وما وراء ذلك فهو مستحب من فعل النوافل وترك المكروهات فهذا قدر يحصل به السبق بالخيرات واتقوا الله لعلكم قلنا إن كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد وذلك في قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون اتقوا الله لعلكم أي من أجل أن يحصل لكم الفلاح وعرفنا أن الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب فمن أراد الفلاح فعليه بتقوى الله فإذا راد الفلاح الكامل فعليه أن يتحقق بالتقوى على أكمل الوجوه وأتمها وكما عرفنا في مناسبات سابقة أن الحكم المعلق عن وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فيكون للعبد من الفلاح هذا الحكم لعلكم من أجل أن تفلحوا بقدر ما عنده من هذا الوصف التقوى فإذا زادت التقوى زاد الفلاح وإذا نقصت التقوى نقص الفلاح هذا وصل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا ويرزقنا تلاوته أثناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه أن وأن يرفع ما بإخواننا من ضر وأن يكفيهم شر عدوه وعدوهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا والله أعلم صلى الله عليه وسلم إذا كان لديكم إضافة أو سؤال ما تفضل؟ لا ما هو ما نقول مجاز لكن يمكن أن يدخل هذا من باب ما يسمى بالتفسير الإشاري لذلك قلت من باب الاعتبار والقياس فالتفسير الإشاري الصحيح في حقيقته أنه من قبيل الاعتبار والقياس وهذا المعنى الذي ذكرته أني فانذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في اتيان البيوت من أبوابها بهذا المعنى الذي ذكرت إذا أراد أمرا فيسلك السبيل الموصل إليه هذا حاصل كلامه فهذا من قبيل ما يسمى بالتفسير الإشاري تكلمنا في مناسبات سابقة لا سيما في درس تسهيل لابن جوزي في مقدمته وفي غيره من الدروس مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية عن التفسير الإشاري وأن منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح وأن غالب ما يذكر في هذا الباب غير صحيح بل إن كثيرا منه قرمطة وأباطيل لكن منه ما هو صحيح وقد جمعت من هذا أشياء جيدة من كلام شيخ الإسلام والحافظ ابن القيم والحافظ بن كثير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي وأشياء قليلة من كلام الطاهر ابن عاشور هؤلاء ليسوا ممن يحسب على الصوفية وذكرتها في الكلام على تطبيقات التدبر طمنتها في كتاب اسمه القواعد والأصول وتطبيقات التدبر أفردت لها عنوانا خاصا وذكرت هذه المعاني الجميلة من كلام هؤلاء الآئمة هي في الواقع أنها من قبيل التفسير الإشاري أحيانا يقولون يؤخذ من إشارة الآية وأحيانا لا يذكرون هذا وإنما يذكرون المعنى والواقع أنه من قبيل التفسير الإشاري فضل الشيخ كلمة الناس هذا تشمل الجن والإنس بعض أهل العلم قال إن الجن يقال لهم ناس ولكن هذا القول ليس محل اتفاق وقد عرضه كثير من أهل العلم وقالوا الجن يقال لهم رجال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ولكن قالوا لا يقال للجن ناس هكذا قال بعضهم والمسألة ليست محل اتفاق على كل حال لكن هم اختلفوا في أصل كلمة الناس هل هي من الأنس وأن الإنسان بطبعه يأنس أنحو ذلك أو أنها ترجع إلى شيء آخر لكن هذا ليس محل اتفاق أهل العلم من قال يدخلون ومنهم من قال لا يدخلون لكن الذين قالوا لا يدخلون قالوا في أمور التشريع هم على سبيل اتبع في مثل هذه العبارات ولذلك تجد في كثير من العبارات يا بني آدم أنحو ذلك والواقع أن الجن وإن لم يكونوا من بني آدم ففي بعض هذه الخطابات من التذكير بالنعم أنحو أنحو ذلك التحذير من اتباع خطوات الشيطان أن الجن يدخلون في ذلك على سبيل التبع لا ليس هذا مقصورا على الأمور الشرعية في التاريخ الهجري بل في كل الشؤون قل هي مواقيت للناس والحج فذكر القضية الشرعية بعدها مواقيت للناس في كل شأن من شؤونهم مواقيت ولهذا قالوا هذه العبارة كما ذكرت في الليلة الماضية من الإيجاز وبلاغة القرآن ليدخل فيها كل ميقات ما يتعلق بالمعاملات المالية وغيرها كل ذلك يوقت بهذه الأحلة لا يختص بالأمور الشرعية ولا ينبغي أن يحجم مثل هذا الأصل والشعار فيجعل في القضايا الشرعية فقط وباقي معاملات الناس تجعل في التاريخ الأفرنجي اللهم صل على محمد أهينا أقول الشيخ يؤخذ منها أدب الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم لم يكن ذلك كسؤالات بني إسرائيل أرنا الله جهرة ونحو ذلك وإنما سألوا عن أمور يحتاجون إلى علمها ذكرنا قبل في الليلة الماضية بأن ذكر الحج بعده قال بعض أهل العلم لأن أهل الجاهلية بدلوا وغيروا إنما النسيء زيادة بالكفر فكانوا يغيرون أشهر الحج والأشهر الحرم يؤخرونها ينسئونها فجاء التأكيد على هذا أنها مواقيت للناس والحج والله أعلم نعم طيب السلام عليكم